وَإِن طَالَ قَلَمَ مِنْهُمُ أَنِ اشُرْ وَاصْبِرْ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَمْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده الا صيحه واحده ما لها من فواقه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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم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 فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْ نَالِدَ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 قال رب اغفر لي وهم لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناب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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضحثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار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 متكئين فيها يدعون فيها بفاكئة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 وَقَالَتْ حِمَىٰ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ مُصَالٌ قَالُوا بَلْ أَنْتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمُ قَدَّمْتُمُ لَنَا فِتْنَةً فَبِئْسَ القرار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 إن يوحى إِلَّا إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أقوى منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم أن جهنم منك ومن